وَقَدْ إِنَاءَ إلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَثُورَةً أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرٌّ وَأَحْسَنُ مَقْلِيَةٍ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَ إِذِ الْحَقُّ لِلرَّحْمَانِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدِهِ يَقُولُ يَا لِيتَنِتْ خَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا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 الناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادوا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكل ضربنا له الأمثال وكل تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السعو أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هجوا أهذا الذي بعث الله رسولا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 وأنزلنا من السماء ما أطهرا لنحييه بِهِ بَلْدَةً ميتةٌ ونُسقِيهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامَ وَأَنَاسِيَ كَثِيرَةً ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعتنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا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 أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما طاردين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما